لحظه بهوادك قبل نكتب وداعني ماني من اللي تروح ويمشي خلافك لعزه يا لو قلت ما بك تمزح خاطري عافك قد قلت هالك قبل ما كنت سمعني واليوم فعلك هو حط مهدافك يا ابن ما كل شخص يذل النفس لا شافك صحي حزنك في بعض أحيان لكن لكني زود الكرم زودت بسرافك ما هو بن اللي تنزل لي لو درت فيني تكسرت مجدك لحظه بودعك قبل انك توادعني ماني من اللي تروح ويمشي خلافك لعزة يا وليد الناس تمنعني لو قلت ما بيك تمزح خاطري عافك تد قبل ما كنت أسمعني واليوم فعلك هو اللي يحطم أهدافك يا ابن الأوادم نصيحة واخذها طعني ما كل شخص يذل النفس لا شافك صحيح زينك في بعض أحيان شجعني لكن زود الكرم زوتت بصرافك ما هو بنا اللي يتنزلني وترفعني لو درت في نيتك كسرت مجدافك تبس صراحة تصدد لا طالعني أخاف من دمعتك ولا أنت ما خافك ما غير واحد ولا مخلوق ولا عني. الحب يجرف ولا تختار جرافك لو قلت لحد أنت حب وقال لك يعني خله بععد مدام الوقت ما طافك أصار عن نفس والدنيا تصارعني والفرق واضح مغرافي ومغرافك يا أخي ترى القلب أي لا يطاوعني يا ابن الأوادم توكل خاضر يا عافظ.